فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها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 ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبنائكم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 واللاتي يأتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت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 فإن تابا وأصلحا فَأَعْرِضُوا عنهما إِنَّ الله كان توابا رحيما إِنَّمَا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب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 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قلطارا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 واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب مَن كان مختالا فخورا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 أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا لين بالسانتهم لين بالسانتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا اطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم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 بدلناهم جلودا, غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 رأيت المنافقين يصدون عك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا، إن أولئك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 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن من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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا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 وَإِذْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هذه مِنْ عند الله وَإِذْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هذه مِنْ عندك قُلْ كل مِنْ عند اللَّهِ فَمَا لِهَا القوم الْقَوْمِ فَمَا لِهَا أُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديثا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 وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بِيَتْقَائِفٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْ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 لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَع شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُل لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّتُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَحِيِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا اتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلواكم فإن اعتزلوكم فلم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 كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم, ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا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 متتابِ عين تَْبةَ مِنَ الله وَوكان الله عَليمًا حَكيمَا وَمَن يقتُ الْ مُتَعَمِّدًا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعده عذابا عظيما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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 لا يحب من كان خوانا اثيما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 يوم القيامة.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 عليه من حكيم ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريئا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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالٌ بَعِيدَةٌ إِيَّا دُعُونَ مِن دُونِهِ إِلا إِنا ثَأَ وَإِيَّا دُعُونَ إِلا شِيْطَانٌ مَرِيدٌ لَعَلَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَخْذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ولأضلنهم وَلَا وَلَا ومَن يَننهم ولا آمرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا يعدهم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 فيها خالدين فيها أبدا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 كتاب في يتامى النساء إلا التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقُوا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَلَقَدْ وَصَّى الَّذِينَ وَسَأُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الله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 انا بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله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 أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرا, كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 اتُريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله, فإن الله كان عفوا قديرا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 وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله, وكفرهم بآيات الله وقتلهم بأيات الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 مريم وروح منه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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا